وَهُو الرَّحيمُ الْ الغَفُ وَقَالَ الذيينَ كَفَرُ ل تَتِينَ السَّاع قُلْبَلَ وَرَبِّلَ تَاتِييًا نَكُم عَالمُ الغَيبَ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 وَق الذينَ كَفرَوا هل نَدُلُّكُمُ عَ رَجُلِي يُنَبِّأُكُم إذَا مُزَّقتُمُ كلُمُ مَزَّقٍ إِكُمُ لَ فِي خَلْقِ جديد